اللهم لك الحمد حمد كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونناديك ولنأجيك يسامع الدعاء ويكاشف البلاء يعانم كل خفية يعانم كل خفية ويكاشف كل بلي الله أمننا نقف بين يديك في هذه الليلة بالليالي هذا الشهر المحرم الذي حرمته وعظمته نقف بين يديك يا الله نستصرخك ونناديك ونناديك وندعوك ونستغيثك لأهلنا وإخواننا في غزة اللهم يا الله فرج عن أهلنا في غزة اللهم فرج عن أهلنا في غزة اللهم فرج عنا بنا في غزة اللهم فرج عنهم يا هفرج الفربات يا رب السماوات يا منزل الرحمات اللهم غلقت عليهم الأبواب وأنت سبحانك من أبوابه مفتوحة لا تغلق اللهم فافتح لهم أبوابك سد في الطرق إلا طريقك اللهم قطع عنهم الدواء والماء والدواء والغذاء اللهم وأنت سبحانك المعطي المالع الضار النافع لا عطاء إلا عطاءك وَنَا تَقْيِيدَ إلا تْأِيدُكَ اللَّهُمَّ فَمُدَّهُمْ بِمَدَدِكَ الَّذِي لَا يَنْفَدُ مُدَّهُمْ بِمَدَدِكَ الَّذِي لَا يَنْفَدُ أَمَّنَّهُم مَدَدَهُمْ بِمَدَدِكَ وأنت سبحانك الجبار تجبر المكسور وتكسر المتجبر اللهم فاجبر كسرهم واكسر عدوهم يا جبار اللهم كما منمت على حبيبك صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب أبي الطالب بالنصر والثبات اللهم فمن عليهم في حصارهم بالنصر والثبات اللهم زدهم به إيمانا ويقينا وعزيمة وتصميما وتوكلا وإقداما اللهم ثبت الأقدام منهم وثبت الأرض تحتهم اللهم يا الله أنت سبحانك الذي تطعم وتستيه وتميت وتحييه اللهم يا ربنا فإن تخلى عنه الجميع فإنك الذي لا تتخلى عن أوليائك وأنت القائل الله يدافع عن الذين آمنوا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 ورفعوا راية لتحكيم شرعك يا الله وأبوا أن يهادنوه وأن ينافقوا لأعداء الله أبوا أن يبيعوا أرض الله وأن يفرطوا في مقدساتك يا الله اللهم إنهم حماك المقدسات فاحبهم اللهم احفظهم واحفظ بهم اللهم اغفهم اطعم جياعهم واكسوا العرات منهم واسقوا العطاش منهم اللهم اشف جرحاهم ومرضاهم اللهم اغفهم يا مغيث يا درك الهالكين يا غياث المستغيثين يا انان الخائفين يا نور المستوحشين قطعوا عنهم النور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 من اذا ضرب انما ينطبق فيه قول كنت يده التي يبطش بها ورجنه التي ينشي بها وعينه التي يبصر بها واذنه التي يسمع بها كن سمعهم وبصرهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على اهلنا في غزة وعلى جميع المسلمين يا رب نقف اليوم نبتهل إليك نناجيك نستغيثك لإخواننا في غزء يا رب تخلى عنهم البعيد والقريب يا ربي وإنك سبحانك حاشاك أن تتخلى عن عبادك المؤمنين يا رب يا رب, يا رب يا رب يا رب فك أسر المأسورين منهم يا رب يا رب يا رب, يا رب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 استخدمنا ولا تذلنا يا رب العالمين يا ربي يا الله استغيثك لاهلنا في غزه يا مدبر اغنهم بتدبيرك عن تدبيرهم يا مسيطر يا مهيمن اغنهم باختيارك عن اختيارهم يا ربي كلهم معين كلهم ظهيره كلهم ظهيره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 يا نعم الوكيل أيضهم يا نعم الوكيل فرج عنهم يا نعم الوكيل أنزل عليهم فضلك يا نعم الوكيل أنزل عليهم رضوانك يا نعم الوكيل أنصرهم يا رب يا ربي هم من البقية البقية في هذه الأرض التي ترفع راية الجهاد في سبيلك والتي تقاتل في سبيل إعلاء كلمتك وإنا ندعوك يا ربك ما دعاك حبيبك صلى الله عليه وسلم واستغافك في مدرب فاستجبت له إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يا ربي نستغيثك إن تهلك هذه العصابة يا ربي فلم تعبد في الأرض يا ربي يا الله فأغفهم مدهم بملائكة من عندك مدهم بجند من جندك سخر لهم, الأرض سخر لهم الأرض والسماوات سخر لهم الكائنات سخر لهم الكون وما فيه يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين من لهم سواك من لنا ومن لهم سواك يا رب يا الله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 التي فيها كل نصر الثوبة الكاملة التي نعظم فيها حرماتك يا رب أشكو إليك الأحوال حرمات تنتهك هنا وهناك وفي ديار المسلمين جهاراً جهاراً يا ربي فأصبح الحال أصبح الحال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 يا درك الهالكين يا رب العالمين نصرك الذي وعت نصرك الذي وعت نصرك الذي وعت عجل اللهم بالنصر والفرج على المسلمين عجل بالنصر والفرج على المسلمين عجل بالنصر والفرج على المسلمين يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين يا ربي يا الله اجعل لاخواننا واهلنا في غزه فيه فرجا ومخرجا قريبا اجعل لهم فرجا ومخرجا قريبا. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بالصليبيين المعتدين اللهم عليك بالمنافقين ما مرد في نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم اللهم احرهم عن اوطاننا وصرفهم عنها نخذيين مذلورين مدحورين اللهم عليك بهم يا رب فإنهم قطروا في البلاد وأكثروا فيها الفساد يا رب فصب عليهم سوق عذاب يا من صدقته على تلك الأمم التي لم يخلق مثلها في البلاد فإنه لا يعجزك شيء ولا يقف أمام قدرتك شيء فيا قادر يا مقتدر يا قدير أرنا عجائب قدرتك في إهلاك اليهود والصليميين ونحرهم اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز المقتدر واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين وادفع عنا أذى المؤذين اللهم وأصلحنا جميعا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه هلاك المسلمين اللهم ارفع عنا الغلى والبلى والفتن والنحن ولا تأخذنا بالسنين إلهما إلهما وقفنا بين يديك متوسلين إليك خاشعين بين يديك منكسرين إليك نسألك يا رب الفرج القريب, الفرج القريب الفرج القريب الفرج القريب أصلح أحوالك انصرنا على أنفسنا انصرنا على الشياطين انصرنا على أعدائنا لا تجعلنا يا رب سببا في خدلان المسلمين اللهم أصلح الأحوال منا ورزقنا التوبة يا الله زك نفوسنا وطهرها يا الله يا من هو زكاها وهو سواها زكها يا رب أنت خير من زكاها يا أرحم الراحمين فرج عن في العراق فك أسر العراق فرج عن أهل العراق يا رب إلى من نشكو إلى من ننتج أين نذهب أين نتوجه إلا إليك وأنت الملك وهذه من وأنت الحاكم فيها فيا أحكم الحاكم يا رب العالمين حرمات تنتهك في كل يوم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 وهواننا على الناس أنت رب المصطبع فيه وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى عدو يتجهبنا أم قريب ملكته أمرنا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 اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي لك العتبى حتى ترضاه لك العتبى حتى ترضاه لك العتبى حتى ترضاه يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وابذل لنا إنك أنت الغفور الرحيم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 يا رب اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا واختب لنا بالحسنى واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله متحققين بها حسا ومعنا ظاهرا وظاطنا وصل اللهم وسلم وبالك على سيدنا وحبيبنا محمد البشير النذير الذي نصرته وأيته وانصر أمته وأيث أمته وفرج عن أمته وصل على أصحابه وأكباعه وآل الطاهرين وجميع المؤمنين وصل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين تحميد <تصفيق> الموزي